بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشى فَإِنَّ تَعْنُهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَلْكِرَةٌ فَمَنْ جَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ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 كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا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 فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مذئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة